मानवतार समाधान oh.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 وَصَبّح بِحَمْدِ رَبِّكَ قبلَلَ طُلُعِ الشَّممس وَقَِلَ غروبِهَا وَمِنْ آان إليْل فَسَبِّح وَأَطْرافًا النَّهَارلَ عَكَ تَضَّ وَلَا تَمُدَّ عينَيكَ إلَ مَا مَ التَّانَابِهِ أأَزْواجًا مِنْهُمْ زَهورَةً العياتةِ الدُّنْياَا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 قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى الله أكبر, الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا الحمد الله أكبر الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم الله السلام عليكم الله الله أكبر. الله اكبر الحمد لله رب العالمين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 ونيسرك لليسرا فذكر إن نفعت ذكرا سينذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا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 আমি আল্লামান অল الله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 Allah, Allah. আমি মোহাম্মদ বদ্রুদ্দানদী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 আমার পুনঃ সম্প্রচার সকাল সাড়ে সাতটায় বাংলাদেশে বিস বাংলায় কোরআন একটা চূড়ান্ত বার্তা মহাবিশ্বের মহাবিশ্বয় মহাগ্রন্থ আল কোরআন দিয়ে আমাদের হেদায়তের ব্যবস্থা করেছেন কোরআন এমন এক কিতাব কিতাব দিয়ে মানুষের সব সমস্যার সমাধান করা যায় সমাজের মধ্যে আল্লাহ সুখান আলা কোরআনকে রাখবেনি কোরআন শুধুমাত্র মমিনদের সম্পদ নয় কোরআন হচ্ছে বিশ্ব মানবতার মহান সম্পদ দেখুন शाइ आब्दुर रहमान मदानी कुरान दिए जीवन गोडी परवर्ती अनुष्ठान पीस टीवी पिसल لهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله الله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 قلوبنا بتوحيدك معقودة وأيدينا إليك ممدودة وحاجتنا إليك شديدة ولا رب لنا سواك فندعوه ولا مالك لنا غيرك فنرجوه إلهنا من نقصد وأنت المقصود ومن الذي نتوجه إليه غيرك وأنت صاحب الكرم والجود ومن الذي نسأله وأنت الرب المعبود يا من عليه يتوكل المتوكلون وإليه يلجأ الخائفون ولكرمه وجميل عوائده يتعلق الراجون ولواسع فضله وجزيل عطائه تبسط الأياد ويسأل السائلون اللهم إنا عبيدك بنوا عبيدك بنوا إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك اللهم بكل اسم هو لك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 وذهاب همومنا وغمومنا وسابقنا وذليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقناع ذا اللهم انا نعود برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك من كل لا نحصي ثناءا عليك انت كما اثنيت على نفسك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 অকবর অম অকবর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 اقَتَرَ بَنِ النَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُرْضِدُونَ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُمْ وَهُمْ يَلْعَبُونَ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ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 بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ مُحْدَثَاتٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْمُرْسَلُونَ مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُم مُؤْمِنُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا وحي إليهم فاسألوا أهل النكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء فأنجيناهم وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا في ذكركم أفلا تعقلون الله অল শুনিমেন الرحمن الرحيم مان نك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم كم قصرنا من قرية كانت غانمة وان شئنا بعدها قم اخرين فلن ما احسوا باسا الىهم منها يركضون لا تركضوا ورجعوا الى ما اترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسالون قنُ يَ وَلَنا إِ كُ ظَالِمين فَمَا زَلَِلكَ دَعْوىهُم حتىَ جَعَناهُم حَصيدًا خَامدين وَماَا خَدقُونَ السَّماء أَو الأأَْضَ وَماَا بَْنَهُمَا ل عبِين لَْ أرَدناَا أنن اتَّخِذَ الْلَّهُ وَلَا تَتَّخِذُونَا مِنْ لَدُنَّا إِن كُنَّا فاعِلِينَ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ يَفْئُ بِهِ فَإِذَا هُمُ زَاهِقُونَ وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ وَلَاذُ مِنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَن عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ لا يَفْتُرُونَ أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ مُنْشَأُونَ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 هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم عرضون الله أكبر الله أكبر. তুমি আমনি মন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 বলতে বলা হয় তিনি তাই বলে থাকেন যেই জন্য ব্যবহার করছে সেই জন্য ব্যবহার করতে হবে অর্জনের জন্য তুলে ধরা হুসেন শাহিদুল্লাহ খান মাদানী আব্দুল রাজাক বিন ইউসুফ ডক্টর আবু বকর মোহাম্মদ জাকারিয়া জাহাঙ্গীর আলমের উপস্থাপন কথা এবং কাজ হাদিসের ইতিবৃত্তি ও বিশ্বময় তার ক্রমবিকাশ প্রতি মঙ্গলবার ও শনিবার রাত আটটায় আনসম্প্রচার সকাল সাড়ে ছটায় বাংলাদেশে বাংলায়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 कत कार्यकिन मोमिन बंदर निजे काज के इसलमी रंगे रंजित कर जीवन रंग धनु प्रति मंगलवार रत दस टायबार